وافرض الله صل الرسول محمد وافرض لاكيف وافرضها التركي ويا واصله وافرضه لاكيف فرضها التركي يا براديل اليقانه واصله عليه فرضها التركي يا براديل اليراحه الله يرحمه عليه السلام وايح باب الجزيه اهل الكتاب أهل الكتاب كجزيه اللي قال يبابيه قبل فيا والمجوس قالوا مجوسه قالوا المجوسه يا اهل الكتاب كيو الخلغ قال يا بالكوريه انا الله انصره عليه تكلا والمجوس حكم جوه حلطي يا المتوكي حدثني يحيى بن مالك عن, عن الشهاب الزهري قال وحرب قال وحي سو ومن دلاغاتي الله يسوه إمام داراقوني إبن عبد البلقاء من ضريق من وصوله من طريق عبد الرحام المهدي عن مالك عن الزخوري عن صائب وك صائب اليزين نوحضر لديه في عهد النبي عليه السلام والسلام وقت للنبي <تصحيح> اللهم استعاموا عليه تبلاً ورينصعنا مركه برخم من بلاغاته بلاغاته مملك لي هذيب على الوقت اللي يراه الله سنه له واسرن قيم ولا قيمه له واسرن قيم له ويا بلاغاته اللي يراه كما غالبها او قد ناع باكو جله لكن ما مالك بلاغاته في صدا اغلب كو ومتصل وياه بطريق اخر ويهي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم اخذ الجزيه من كثيره قاضي من مجوس البحريني ما وضعها بحري مجوسي دغري حديث ابو خالد في قبل الجزية والموادعة مع الحرب وأن عمرو خطابة أخذها وقاضي من مجوس فارسة كيف هذا اسم مجوس سوري وأن عثمان أخذ أخذ عفان أخذها وقاضي من البربر الويلة آه <تصفيق> وايا ما شاء مركة البربر اليله وحويان مرببر ورثة وعلى وزن الجعف فرويا وقال مركة أهل المغرب أهل ومركة سحويان سيرغي بعدي وكله qol qolashsan oo oo aad mar khowdadaa aqalashsan oo dhin cadan bay hayaan oo marka saxa jafa badan uu ku sugan yahay mar waxa way qoladaa min ahl barbar leysha barbar leeyda qoladaa dagalay oo marka saxa way oo khadaysuuma waad ka tani aan malikshi aan أصدق عصر الصادق بالإله أبينا محمد الباقر بالإله ومن أئمة الشيعة لكن وآيمن المسلمين تواوي لكن الله يطبق إمامي يغطر صدان ويهيان أيكم بيديا لكن ما هي يغطر صدان شيء عم أحد منه عم أصدق أي مدني وأهل البيت كنت عليه الصلاة والسلام وأنا أأيمن له علم جم كثير غريز أن هذا ربنا بإليه يهين ومرخص حوائي يادوم وايما مرخصادو في عام لكن ايجو لابي 12 كان امامي ترصودان الى سنه عشريه الى صوم 12 عشريه ما لوو بخي اسلام وما الشيعه السيده لا مسجج سيده و تنان مرخص حويان خلق ائمادودو سدا مخويان ال امام المفيد شيخ الطائفه كذلك ابو جعفر او ميكلورينجري اقبورسي ميكلورينجري عدنان البحراني ميكلورينجري يوسف البحراني ميكلورينجري اللهم استعن عليه تكلان ابن علي القنبي ميكلورينجري كليني وما الى ذلك كلهم وحققا مرفق رفم حرسي طبعا ها رفم كذلك ومحرخا قصو نقلي صاحب المرخص حويا من نهج البلاغه في شرح النهج البلاقة نهج البلاقة نهج البلاغه ومن كطبهن المعتمدة وانا وحاوية كنتم جلد وقرأ نهج البلاغة سينا ومرقها كل صوريين وشرحات ويسينا وكوورهم يمثلون أنه سيد الجزائر بمرقز حاوية محوط المامية مركز قرآن كائن حاوية حرفة وغيرة وبدلة ونقصة وزيدة حاوية والبادري والزيادة والوحي وحاوية المامية وحكمنا معالي القمي وحكمنا ارضي جسي الكليلي وكللي معالي القمي معالي القمي وسوايا وسوايا وحكمنا مع رسوله الجزاري اللي توجيه انوار المعماريه اللو يقام اي مددوا كامل للزورين اللي رفعته المامه من اكل وحمام دي شيغيه حطوا وحلقا يب ان قفيره ما قفش شيعه صدا قفش شيعه اقون ويا قفش أفر شيعه قفر قف اما صدق قف مستحيل بالله يا قبل قران فينا ان هو قران كان قران كلاه هو هي صفر او شايخص صدوق اللي مرخص المرتضى اللي مرخص صاحب الطبيان اللهم صلوا عليه شكرا لا وركوا هداد باطل في سلبي خبيرا من كان اسمه اربع حويان وانا منه وعاصمركا علما من انه عاصيه صافي تماما لو رقفوا ولذلك صاحب فصل الخطاب في تحريم الكتاب رب الارباب في التحريم في كتاب رب الأرباب مرخص المامن وحليه هاه ان تشيع كلهم وحي الهين امر خاصان القران في محرف فيها الا افراد راكوا لم يوافق عليهم الموافقين المبتدعين والمويا متفهم حقوق وثقنا والقران محرف فيها علماء تحريفه ها خاص كل شيء مركه وحا ويا وحا وآيات دمورانك ورفعنا لك ذكرك واجعلنا لك علي سهرك وحاكم إذا يا أيها الرسول بلغ ما منزل إليك في ولاية علي في ولاية علي مرقعية وحاكم إذا الشمس والقمر سألغو الشمس والقمر وحلقه هذا بيدي مرخص حايا فاطمي مرخص حايا مرخص حايا مرخص حايا اللهم سعان بس حسن يا حسين مرخص وذيقو وكا حيال بران وعاس مركه لفظ القران هو محرف له و خارج سافر وحريا خارج عن المله بل مكفر من لا يكفر شد استقامها قفت قفت قران محرف شد قال لي سي ما سي جالسين مكفر من لا يكفر صاروا اجماعا لم يختلف اهل السنه و الله تاخذوا الشيء ده ائمهوده فرقها waxaa weeyaan 12 ka imamaaytiisa daan bay cambidii uu nimanku Allahu subhanahu wa ta'ala ha walaa inu su'naa makhlasu hawiyya marxu wa jaa Muhammadu baqir baqir waxa lugtihii wa hawiyya ilmigu kala jeexay aqru wa samacnaa idu wadi inta laa عن أبيه أبيب كوريا معمر وخطار ذكر المجوس ومجوسي بشيقه فقال بحوري ما أدري مران قرنعي إمام من عمة الشيعة إلا ثلاثة أشخاص أو أربعة أشخاص موهي يعني وقضى إنه قرآن يكون محرغة فهي مران قرنعي اسم المرقى أنا ما له لا يكون الشيعي شيعيا إلا أن يعتقد أن هذا الكتاب ليس كتاب الله شيئ مبرن القنقرية ومن ضروريات المذهب ومن شروق المذهب إذا تريد أن تكون شيعيا عليك أن تعتقد أن هذا الكتاب ليس كتاب الله قالوا هكذا والله مستعان أنه نوحل من ضروريات الإسلام أن تعتقد أن من قال أبرام محرف فهو كافر وأن تعتقد أن أبرام غير محرف من ضروريات الإسلام ومن ضروريات الإيمان وحديد ومتواتر اخ اخبرت قصه عن رواه متواتر بيقول لي اللهم استعان مرخه وحول وحصن اباكم اذا اكثر هذا وحن أكثر ياثر من 30 اماما او ائمده كبيده صدق امام والئمده كبيده وقوقف محرف شنو هذا حصن هذا حصن الله فضله انس اربع وايه اللهم استعان عليه تكلان ذكر فقره وحول ما ادري ما قرى كيف صنعوا سان قسميه في امر امركوا فقره عبد الرحمن عوف وحول اشد لصمات رسول الله عليه الصلاة والرسول الله عليه صغل الصمه فحوية الصمه يستطيع بيه بيه صمة أهل الكتاب أهل الكتاب هو الطالع عن أمر رسيما يقرأ أمر أوه و هذا أهل الكتاب هو رسيما يقرأ أهل الكتاب اللهم استعموا وحدثني عن مالك النفع عن أصل المولى عمر و خطاب أن عمر و خطاب ضرب الجزية الجبل كبوسمييي على أهل الجهابي ذهب في مرقلها دفعت الدنانير لافض دينار لبحيان وعلى اهل الورق دفك في ضل وصاحب كنه 40 درهم رفضت منها من البحيان الله اللهم صل على سيدنا ومع ذلك ان عيسى هو رزاق المسلمين مسلمين ترزاق رزقه في الضيافه هم نصدوا وضيافه ثلاثه ايام يحوي صدح مرمود الى بطق اليمان انا مسلمين ومرتيو هيدان حقنا مسلمين تقول لي صدح محمد انه وعن ذلك كان ارنجميصا وحا او لو قينيا waxaa macna jiziya laga qaadayo kariyeed mahay waxaa la socdo oo lagu daraya rizaqul muslimin muslimintu rizaqooda waxaa laga wada in ay muslimintu okaalmeeyaan waligaa qaba wa sida macnaheed wa diyafatu thalathati ayamin yusbih ma'a al-murtila wa hadathani an malik ibn zid ibn aslam al-anabihi annahu الذهر وخه كسغن ضاهر لي هذا وخه لا ودا وا جيل الظهر لي ضور كايلا ضور خليل اسل عن سيد ابن قال عمر وخطب كويلي ان في الظهر ناقه حلبا إن في الظهر الجيل وخه كسو ناقه حل عميا او امرا فقال عمر وحجره ادفعها ودي لا اهل بيتك كويس ادلي ينتفعون بها وانتفاعانه قال وحوري فضلت وحامري وهي عمية ميضة عندنا فقال عمر وحوري يقطرونها بالإبل يقطرونها أن يقودون ويهب آبليا بالإبل مع الإبل قالوا من عيسى وحوا يقطرونها بالإبل أن يربطونها ويحريا في أقرار الإبل يلح رديسة هي مرقصة حيكم حريا اللهم استعاني محاول يكون خريا مرخه ما يضر فيسه ساقوم شفعان مرخه يقتلونها ويخلوا يقموا ويغاموا بالابلي جيله مرخه صحوي يح... وحيكون خريا زيله ردي زي مرخه اما وحاوي ويغاموا جيله فيسه قالوا كيف تاكل سيده ما غدقت او ميل ارض ظلكنا وايه ويقبلها هذوش امراتك ساوي وحوليبه حشي قالوا روحوا لي امنع عن الجزيه ورمقيني جيب القيكمي صاحي معنى خلك هران ان سو قادد د لدو غلو وا كان سومدو ناف خيبيسن سيكان نو سو قاديسوما انا و اي نو دو واتي و يان و في نو دو نتايو اينا كا ورخينو نو دو نتاي و يان معل هيد همن خا هم النعم هي يدو هم النعم الجزيه مجال الجبل <سؤال> <سؤال> هي يدو هم النعم السرقه مسو قالي سرقه فقلت من النعم الجزيه جيل مرخص حوايا جبل تسي واجيل جبل من معب الجزيه جلي جبل سويه صلى على رسول الله اردت واحد دونتين والله ما قدرت اكلها انا <تصفيق> <تصفيق> أكلها دونتين ها فقلت أن عليها وسم الجزء وقال عندي على مده قبر كتالة يعني إذا قالي قبر كتالة على مده بكتالة فأمر به أمري بيها يدى عمره عمر فأم حيروه أمري قبره وقال عنده أكتسة وحاسي حافهم حيروه يبقى تشعنا وسقالها <تصفيق> أمرو خطأ أكتسة وحاها إنه هو مام ملكي مسلمين ته سقال حيروه فلا تكون فلاكهة خذار الماء ولا طريفتو شيء له معنسو طريفه او طريفه الوسطانيه شي له معنسو الا حديك منها خضارها اما وها له لتلك السحافي خيروك ييقها ما بها ودري خيروك لا ازواجنا من اللي حساس عصله حيفك حساسه وكدي سو سال ما هين هذا من العدل طيب في تلك الصحافة فبعث بها إلى أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ويكون الذي يبعث به إلى حفصة ويكون الروح وهاني الذي كي يبعثو الدنيا به شيء إلى حفصة حفصة حفصة كمجهسة من آخر ذلك كآخر جيسة فإن كان دي فيه حديثة نقصانهم كان في حفصة حفصة منقع حفصة يتبقى إذا مرقع صحاويان كان نقول وحليا يهم عنها مركو او كره دله يا حساس كنبيي جبرد هيس باكميده صوما جبرد هيس و دبسي ديه سيده د كلامكو اديرو يو جبرد هيس و دلهي معناه هضي اذ هذا إن هو إن كعدل باش ما تروحويا حق ما بده و رياضه بلا يهوشه تاكلت باش يا قومي بجد <تصفيق> يا هل قاعد باشو قاعدين يا قومي بكم ورحميه الجاهليه واسعته كل اه صومالنو الله حري واسيده بعد شيرتي مرت اللقيي ما ده حوونكه وغضرم اي اللي قد ويه يواجه في الصومال ود اللهم صلوا عليه تكرم مر حويا فإن كان ذوي أمرك وحولي في تلك الصحافة يضع يضع يضع من محمة تلك الجزور قلت أمرك أهلي وكيسا هذا الجزور هي جزار فرقة ونحية جزور جزار جزار جزار فرقة ونحية وهي هذا نقول لما دام أم عجبين نحية ومن الإلالين أن كان ملاحة سلم ويان فاعق واسلم نحيق واسلم, واسلم أيان صنعين نحية لكن marka dadku taarustu maadi gaabiso iskahaadlay waxdarti faa'il kiyow waxa weyn maasiinaya mafcuhu kiyow godiyadartii waxa weeyaq iyo waxdarti waadiyabaysaa waxdartiisay iyagoo marka asxaawayaan faa'il iska hoos tigayadartii si ay حوالي و حوالي ام سجلو ينو معتاريدا سوك الدخ طيب اللهم صلي عليه تغلهم مركه جزور هدي له و قيل له قورعيبا لينا هه قيل له لست سويه حتى ليراهو سيزر سيزر واريه له فيزا جزار و قيل له قورعه وكا وقطع صودره به وحي الى زوج النبي حسان صلى الله عليه وسلم وقال رب بما بقي وحي حر او من لحيت الكجزوري قال ليس غير في سكن اذا فصنعوا على السميه فدعو وير علي الدشيش المهاجرين والانصار انصار المهاجرين وير قال ما يقول لا ران مال خيو ان تؤخذ النعم الا قال مرخص حويا قال ان ما قاده بما اهل الجزيه هو قوله قال يا الا في جزيه كل خوج موياني معناه وكول اسي على امام او الوليد الباجي وخشى الكتاب كسلو يقرا الملتقى في شرح المواطئ ويعلي وحلقا ودا ان النعم لا تؤخذ منهم صلاقه كما تؤخذ من المسلمين لانهم لا زكاه عليه في اموالهم وانما تؤخذ منهم النعم في جزيه بقيمتها روح كولد مركله ياه هي اكو جيل قاضي لا قاضي ما يجيل إلا جيل كول قال اصل اهم تيسا صراحه بك مو واجب ما يله الا مسلمين معه مسلمين سكرة لقى لقى بس كده لا يقعده قال ملكش اللي قاد يا وانو نقدر جهل اي قيمتهم تحيه الفريعه قال زكان وبحيين وانو نقرن بس كو ما واضح صومه ما ديش الدينار علشان هو يخدم شيء <تصفيق> وايه اللهم استعوا عليه الكلام الامام على ابو وهبنا وسده وكتمامي مستندا في جامعهه صاصو المامي ذابلون جامع ابو اليحيى محمد المحسن موطيش يسوره خاشي موطيشه وايه الوالد مالك مرخص موط انقري موطايض بدن على دبا قري موطايض بدن ايا لغا دبا قري وكذلك مرخص وحويا رسائل اللي قره دينيا لا قري مرخصا ويويدي محل يقول امام مالك وسينو ما كان لله يبقى وما لم يكن لله انقطع وحي الله درتيه وواطها ووسع وحي الله درتيه انه يسقون وجرغبنا ورعينا بعينينا ان بدن ينحيو وان فادر نحولوا نوصا ذلك وكرم هذه شريمتنا وهذه صفاتنا مركه واسده مركه همو ضي يذكرونك ايدك يا موطاي هذيكله وان هذه على القوى لكن مواطنة ومالية مرقة صحوية تعرفه الخاصة والعامة عن مضي بس ويستخدر نيسة ومعرفة الله يعرف معرفة معلقة معرفة معرفة ومعرفة هناك معرفية مكرمها للمعرفين جدا لك معرفة معرفة معرفة, معرفة ومعرفة ديساني ومعرفة بي وحدثني عن مالك أنه بلغ وحسوك على المعمر عز العزيز كتبعي نقر إلى عماني شغال ياشيسي إنه أقري أنه يضعوني ديام الجيزية تدريك عن منغرفين يكد ديام السلام الإسلامي ومنغ هل الجيزيتي كوي كبير خليل قادية كمد قال مالك وحوري مرضتي السنة السنة ذو حي على أن لا جيزية تقوير إنا لغلاحين على النساء أهل الكتاب أهل الكتاب أصوار خوغة ولا على صبيانهم يعي الكوغتون لأنه قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الاخر ولا يحرمون ما يحرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين وصل الكتاب حتى يعد الجزية عن يدي وهم صاغرونه قاتلوا وحالي مركض قاتلوا الذين قاتلوا بالعبر سما قاتلوا معبروا قاتلوا مركض ينحيط المياه ينحيط المياه ماشي